وقال إن متخذتم من دون الله أوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا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 وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِنَّ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أه إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر؟